رواه مسلم الحديث الحادي والعشرون حديثك لباتر يكوبية مروي وحل قول إيه أنا بأمر وقيل وحل دا بأمر صفيان بن عبد الله أحقق فيه رضي الله عنه قال وقويري صفيان بن عبد الله قلت وحن لي يا رسول الله رسولك إله يوم قل لي إذا في الإسلام إسلامك بحديثة قولا هذا. هذا الكلام لا أسأل آنوه الدين عن حقيس أحد من قف أحد كاسو غير كافيقانهين قال النبي خوري قلته أمانت بالله الله أيام بنهي فمسطقين كثير نفتح سنو رواه مسلم حديث كمسلم أيام ورية حديث كبية لباطنات وحلق ورى أبي عمر وقيل وحلق أبي عمر كن يدي سم أبي عمر لرمس أبي عمر ما إسا نوحد رضا صوفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قالوا عليه الصحابي قاسو قلت وعني يا رسول الله رسولك إلهي يو. قل لي إذا في الإسلام إسلام كده إسا قولا قول قول كاسو لا أسأل آنا ويديره عنه قول كحاجي إسا أحدا قف غيرك هذه قاسوها سؤالها الصحابة أي ويديرك لنبك قيمه هذا فيه حيث توصيدا همالو ده, ده عالية إنيه وحو ويديره قول قول عد جامع ا وابهه ما قال ا او سنقصد ان بفهم سير من يا معاني قفكم المسلم كان او سنباهن بردمي قفوي ديو كالي قال ا او فهمك جامع ان ا او كل من يا وا او حقق كان او باهني هو كالات ان كيف سوغلي كريب باس و دي تصنع عقلك هي حكمتها وحكوتها سيدا سوفيان ابن عبد الله الثقافي رضي الله عنه هي الصحابة همذو دعال يدع وحيالها سوى ديكين الصحابة دا. عمل كندا ايدلية عمل دينا هان وحويان انا انقفتا بوى الدين او اغفل ناضا معناها سؤالا ناضا كلمات ايشاء انا انقفتا بوى الدين قالوا قلتوا بقنا يا رسول الله قل لي ايدا في الاسلام اسلام كان اغنسا قولا قال كاس الله اثر الان ويبر عن الحقيسه احدن قف غير كابغان قال ما بحرقل امنت بالله الله كمي ثم مستقن كد كتوسن نبينا الى الله تعالى وحوسي جواب الكلمة داس الدين الاسلام قول افاشي سين اطوف حميدو كيرجسو وحابورو فبنماد اسمي كيرجسو وحمامورو كيرجسو ملكي لي كيرجسو وحساب اذا ينذا ياكو حميدو كيرجسو مديي اولو هيت اسماء في استفاد سلطان اطوف حميدو الهي حميم تومديي نا اطوف حميدو ملائكه استفاد حميدو كتبتي استفاد حميدو خصوصي استفاد حميدو قدرك اطوف حميدو قيامه حميدو ايمانك ثم استقن كذب كنتوسنو على سو 일라힘마 와 마단 루마인 와 알라 와 쿠셰가 와 하카 쿠마이소 와 아키다 카디고 سو 일라힘마 와 마단 쿠마이 와 알라 와 쿠카레바타 와 하람 سو 일라힘마 와 마단 루마인 와 알라 와 쿠암르 일라히 아디쿠 암르 와티쿠 위히나 사메 일라힘마 소말 루마인 하디 클리스다 바와 아디 발아 두게디 알라 일라하 암르 쿠시나 카다부레고 와 쿠카 하르마 와 لفعته وحاوين توصنام معا مالك بالله إيمانك يعداني ثم استقمنا وامحاين داع عادي نتكو توصنات فإيمانك يعمل كي صارحا أبو بكر الصديق الصغ ثم استقمت وخوفة سريطة وحيطة كو سي توصنا أو إنت إله كذب سيدة دعو عادي حبالة لبن أو حاوين شركي يقعد كلا إباده اللي حين. كوب توسنوا الله اسد ابن اميه مركه هدي ثم استقمت الى التوحيد حافظ من ريت روحك وايمانك كامل كان كامل كان اوه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوار كل دين ترى كل من صوما فاسدا دينك الا قادوا ليرا بالله وايمانك ثم استقم وطاعك وانا صيد حتى وبدك أقول بشاري سفاد إليه أو قران كشاري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخاف ولا تحزنوا وأرشلوا بالكنات التي كنتم تحدد مركا بك الله بشارينا مركا نفط قد ملائكة عادة ملائكة كسوا دقيدوا وبدك إيمان كليمي كذبنا داعات كتوس ماضي الله مسمى الله وراء الله وبركة على نبينا محمد